سلام سلام كمسك الختام عليكم حبيبنا يا كرام ومن بكم انسنا في الظلام ونور لنا بين هذا لنا سكنتم فؤادي ورب العباد وانتم منائي واقصى المراد فهل تسعدوني بصفو الوداد وهل تمنحوني شريف المقال على يوم حيبا بنا يا كرام, كرام وحفظهم منسنا في الظلام ونور لنا بين هذا الأدام أموت أموت و. وذل لديكم وعز بكم وراحه روحي رجاء قربكم وعازمي وقاصدي اليكم دواء ZANG bueno.